أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليهون ولي الله عليهون ولي الله الله الله الله الله الله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 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها فليأتها من بابها انا مدينة العيل وعلي بابها انا مدينه العيل وعلي فمن اراد المدينة ياتيها من بابها هل ياتيها انا مدينه العيل وعلي بابها انا مدينه العيل وعلي بابها فمن اراد المدينه ياتيها من بابها بل ياتيها من بابها هذا حديث قاله محمد يا جاء به وهو حديث مسند يا علي في حق من بذكره نردد يا علي فهو علي بالعلام أيد يا علي إمامنا وهو الولي الأوحد يا علي ببيت رب البيت طاب المولد يا علي للمرتضى كرامات والعلاج البابها للمرتضى كرامات والعلاج البابها ومن يرمو المعالي يأتيها بالباب بل من بابها أنا مدينة العين وعلي ضابها انا مدينه العين وعلي فمن ارى المدينة ياتيها من بابها بل ياتيها من بابها طول معي يا باب علم المصطفى يا علي انت العلي في المعالي والكفاء يا علي يا فلعة الحسن وإشراق الوفا يا علي لولاك بدر الدين غاب واتفا يا علي عما بك الكون هياما وهفا يا علي ونحوك القلب أتى والزلفا يا علي آه يا كعبة المتقين شرفت أسوابها يا كعبة شرفت أتوابها ومن يروم المعالي بل يأتيها من, من بابها أنا مدينة العلم وعلي بعضها أنا مدينة العلم وعالي ام بابها فمن اراد المدينه الى من بابها فريتها يا لقبى التوحيد يا عين الهدى يا علي وحجه لمن انعب واهتدى يا يا لقبى التوحيد يا عين يا علي وحجه لمن انعب واهتدى يا علي بك قدلت والحبيب المقتدى يا علي لولاك غصن العدل ما ذاق النجاء يا علي وجهك زان الكون حسنا المبدأ يا علي وقد بلغت في العلا أخصى المدى يا علي يا باب علم الرسول قدست أعتابها يا باب علم الرسول قدست أعتابها ومن يرمو المعالي ياتها من بابها بل من بابها أنا مدينة العلم وعلي الله. انا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد المدينة يأتها من بابها فليأتها من بابها شرفك الخالق في اعلى الذراء لولاك لا فلك ولا بحر جرى يا علي فيا أخى النبي يا خير الورى يا علي أنت الثرية ولك الناس ثرى يا علي لحت لنا الآفاق والعين ترى يا علي فابتهجت وازدهرت أم القرى يا علي بفضلك المكرمات عرفت أنسابها بفضل كلمكرمات عرفت أنسابها ومن يروم المعالي يأتيها من بابها بل من بابها أنا مدينة العيل وعلي بابها أنا مدينة العيل وعلي بابها فمن أرادها فليأتيها من بعضها فليأتيها من بعضها يا حجة الله ويا خير ولي يا علي بركت من كهف لنا وموئني يا علي يا أول الماضين خلف المرسلي يا علي ما الفضل إلا للرعي للأول يا علي يا موئلا بك الكروب تنجلي يا علي وفيك جاءت لا فتاة إلا علي يا علي تنجلي يا علي وفيك جاءت لا فتاة إلا علي يا علي يا سابق السابقين شهدت أصحابها يا سابق السابقين شهدت أصحابها ومن يرم المعالي يأتيها من بابها بل من بابها أنا مدينة العين وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي يأتيها من بابها بل يأتيها من بابها خير ابن عم من أنت يا أكى النبي يا علي يا غاية تبدى بأمي وأبي يا علي جئت لمذنك وقلبي مركبي يا علي يعرب عن مطامحي ومطلبي يا علي يا نحو السبيل الاصوب يا علي يا وهج من لا حب كل لكوكبي يا علي وانت للمعجزات في سما شهابها وانت للمعجزات في ومن يرمى المعالي يتها من بابها تجاتها من أنا مدينة طلع وعلي بابها انا وعلي بابها فمن اراد المدينة ياتيها من بابها ياتيها من بابها ايش بلا قلبي حيرني يا يا يا يا يا يا يا ذل غايا يا عود العشبلاوي لاوي لاوي لاوي يا ذل غايا يا يطيم بو